وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وعطينا موسى عليه السلام التوراة وجعلناها هدية ومرشدة لبني إسرائيل وقلنا لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا تفوضون إليه أموركم بل توكلوا علي وحدي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 وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ثم أعدنا لكم يا بني إسرائيل الدولة والغلبة على من سلطوا عليكم عندما تبتم إلى الله وأمددناكم بأموال بعد نهبها وأولاد بعد سبيهم وصيرناكم أكثر جمعا من أعدائكم ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد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 ولا تضره إساءتها فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم ويجعل المساءة ظاهرة على وجوهكم لما يذيقونكم من صنوف الهوان وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المرة الأولى وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرا كاملا عسى ربكم أَنْ يرحمكم. وَإِن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم يا إسرائيل أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد إن تبتم إليه وأحسنتم أعمالكم وإن رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أَوْ مرة رَجَعْنَا أكثر إلى الانتقام منكم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 ولذا فإنه قد يتعجل ما يضره. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم.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 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل كل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازما له ملازمة القلادة للعنق لا يتصل عنه حتى يحاسب عليهه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 فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من ابطلتهم النعمة بالطاعة فلم يمتثلوا بل عصوا وخرجوا عن الطاعة فحق عليهم القول بالعذاب المستأصل فأهلكناهم هلاك استئصال وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَا أكثَرَ الْأُمَمَ الْمُكَذِّبَةَ الَّتِي أهلَكْنَاهَا مِن بَعْدِ نُوحٍ مِثْلِ عَادٍ وَثَمُودَ وَكَفَى بِرَبِّكَ إِيَّا هَا الرَّسُولُ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا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 ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ومن قصد ثواب الاخره باعمال البر وسعى لها سعيها الخالي من الرياء والسمعه وهو مؤمن بما اوجب الله الايمان به فاولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولا عند الله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 وما كان عطاء ربك في الدنيا ممنوعا عن أحد برا كان أفجرا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا تأمل أيها الرسول كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب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 مخذولا منه لا نصر لك ويقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إِمَّا يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وامر ربك ايها العبد واوجب ان لا يعبد غيره وامر بالاحسان الى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبر فان بلغ احد الوالدين الكبر او بلغه كلاهما عندك فلا تتضجر منهما بالتفوه بما يدل على ذلك ولا تزجرهما ولا تغلظ عليهما في القول وقل لهما قولا كريما فيه لين ولطف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وتواضع لهما ذلا ورحمة بهما وقل يا رب ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إيايا في صغري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 فانه سبحانه كان للرجعين اليه بالتوبه غفورا فانتهى من تقصيره السابق في طاعته لربه او لوالديه غفر الله له واتى ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا واعط ايها المؤمن القريب حقه من صله رحمه واعط الفقير المحتاج واعط المنقطع في سفره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 فلا يعمل الا بما فيه معصيه ولا يأمر الا بما يسخط ربه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وان امتنعت عن اعطاء هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم اياه منتظرا ما يفتح الله به عليك من رزق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 إن ربك يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء لحكمة بلغة إنه كان بعباده خبيرا بصيرا لا يخفى عليه منهم شيء فيصرف أمره فيهم بما يشاء ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم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 ومن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يسرف فِي إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ دَمَهَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ومن قتل مظلوما دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطا على قاتله فله ان يطالب بقتله قصاصا وله العفو دون مقابل وله العفو وأخذ الديع فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل أو بقتله بغير ما قتل به أو بقتل غير القاتل إنه كان مؤيدا معانا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 وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا ولا يبخسه ذلك الإفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة من التطريف بنقص المكاييل والموازين ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تتبع يا ابن ادم ما لا علم لك به فتتبع البنون والحدث ان الانسان مسؤول عما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من خير او شر فيثاب على الخير ويعاقب على الشر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 ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي والأحكام من الحكمة التي أوحاها إليك ربك. ولا تتخذ أيها الإنسان مع الله معبودا آخر. فترمى في جهنم يوم القيامة ملوما تلومك نفسك ويلومك الناس.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 قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراءا وكذبا إذن لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه سبحانه وتعالى عما عم يقولون علوا كبيرا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 غفورا لمن تاب إليه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت أيها الرسول القرآن فسمعوا ما فيه من الزواجر والمواعظ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابا ساترا يمنعهم من فهم القرآن عقابا لهم على اعراضهم وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولو على ادبارهم نفورا وصيرنا على قلوبهم أغضية حتى لا يفهموا القران وصيرنا في آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولم تذكر الهتهم المزعومة رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى اذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن فهم لا يريدون الاهتداء به بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك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 قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا أو كونوا خلقا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم فإن الله معيدكم كما بدأكم ومحييكم كما خلقكم أول مرة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 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوعدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر فتستجيبون منقادين لأمره حامدين إياه وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمن قليلا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 وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم أيها الناس أعلم بكم فلا يخفى عليه منكم شيء إن يشاء يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم للإيمان والعمل الصالح وإن يشاء يعذبكم عذبكم بأن يخذو عن الإيمان ويميتكم على الكفر وما بعثناك أيها الرسول عليهم وكيلا تجبرهم على الإيمان وتمنعهم من الكفر وتحصي عليهم اعمالهم انما انت مبلغ عن الله ما امرك بتبليغه وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا وربك ايها الرسول اعلم بكل من في السماوات والارض وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع وبإنزال الكتب وأعطينا داود كتابا هو زبور قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا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 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمِنْ قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ مِنَ الْقُرَى الْكَافِرِ أَهْلُهَا إِلَّا نَحْنُ مُنْزِلُونَ بِهَا الْعَذَابَ وَالْهَلَاكَةَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِسَبَبِ كفرها أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره بسبب كفرها كان ذلك الإهلاك هو العذاب قضاء إلهيا مكتوبا في اللوح المحفوظ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون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 قال إبليس لربه أرأيت هذا المخلوق الذي كرنته علي بأمرك لي بسجود له لإن أبقيتني حيا إلى آخر الحياة الدنيا لا أستميلن أولاده ولا أغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلا ممن عاصمت منهم وهم عبادك المخلصون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 واستخفف من استطعت أن تستخفه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية واصح عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرف يخالف الشرع وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذبة وتحصيلهم بالزنا وتعبيدهم لغير الله عند التسمية وزين لهم الوعود الكاذبة والأمانية الباطلة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 رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا رَبُّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُ لَكُمُ السُّحُنَ فِي الْبَحْرِ رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التجارة وغيرها إنه كان بكم رحيما حيث يسر لكم هذه الوسائل وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَإِذَا أَصَابَكُم أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ بَلاءٌ وَمَكْرُوهٌ فِي الْبَحْرِ حَتَّى خَشِيتُمْ الْهَلَاك أغاب عن خاطركم ما كنتم تعبدون من دون الله ولم تذكروا إلا الله فاستغذتم به فلما أغاثكم وسلمكم مما تخافونه وصرتم في البر أعرضتم عن توحيده ودعائه وحده ورجعتم إلى أصنامكم وكان الإنسان جحودا لنعم الله أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أفأمنتم أيها المشيكون حين نجاكم إلى البر أن يجعله الله ينهار بكم أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من السماء تنطركم مثلما فعل بقوم لوط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 فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أم أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى ثم يبعث عليكم ريحا شديدا فيغرقكم بسبب كفركم بنعمة الله لما أنجاكم أولا ثم لا تجد لكم مطالبا يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارا لكم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا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 فمن أعطي كتاب عمله بيمينه فأولئك يقرؤون كتبهم مسرورين ولا ينقصون من أجورهم شيئا وانبلغ في صغره قدر الخيط الذي في شق النواه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن قبول الحق والإدعان له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 ولولا أمننا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل فتوافقهم فيما اقترحه عليك لقوة خداعهم وشدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم لكن عصمناك من الميل إليهم اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لاصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم لا تجد نصير ينصرك علينا ويدفع عنك العذاب وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ولقد اوشك الكفار ان يزعجوك بعداوتهم إياك ليخرجوك من مكة لكن منعهم الله من إخراجك حتى هجرت بأمر ربك ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمن يسيرا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا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 إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة بالإتيان بها على تن وجه في أوقاتها من زوال الشمس عن كبد السماء ويشمل ذلك صلاه الظهر والعصر إلى ظلمة الليل وتشمل المغرب والعشاء وأقم صلاة الفجر واطل القراءة فيها فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فقم أيها الرسول وصل بعضا منه لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك متحريا أن يبعثك ربك يوم القيامة شافعا للناس مما هم فيه من أهوال يوم القيامة ويكون لك مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده الأولون والآخرون وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل أيها الرسول رب اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك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 إن فضل ربك كان عليك عظيما حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزل عليك القرآن ولما كان المشركون يتبرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر واقترحوا تبديله تحداهم الله بالاتيان بمثله فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل أيها الرسول لئن اجتمع الإنس والجن كلهم على ان ياتوا بمثل هذا القرآن المنزل عليك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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقال المشيكون لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكة عينا جارية لا تنطب أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا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 فأراد ان يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد فرعون ان يعاقب موسى عليه السلام وقومه بإخراجه من مصر فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعا بالغرق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 ومخوفا أهل الكفر والعصيان من النار وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وأنزلناه قرآنا فصلناه وبيناه رجاء أن تقرأه على الناس على مهل وترسل في التلاوة لأنه أدعى للفهم والتدبر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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وقل أيها الرسول الحمد لله المستحق لأنواع المحامد الذي تنزه عن الولد وتنزه عن الشريك فلا شريك له في ملكه ولا يصيبه ذل ولا هوان فلا يحتاج لمن يناصره ويعززه وعظمه تعظيما كثيرا فلا تنسب له ولدا ولا شريكا في الملك ولا مناصرا معينا.